I'm على موقع regular guy. I'm just a regular guy. I'm just a regular guy. I'm just a regular guy. I'm just a regular guy. I'm just a regular guy. I'm just a لسه زي ما just a regular guy. I'm just كل دول كانوا I'm just a ده انا قفلت just اللي regular guy. ويشرفي انا عندي كله يقول ما تراجل احسن ما كله يقول عشخان انا اي ارضة نزرها برجلي تراب هيعشق كسمة رجلي مفيش غير الحلاق حددلي غير كده بغامر بهوايا متاخدش بلة بصوب المنزر انا محبوكش ياكا والعقل مدنزر مرسا كتو الهد يا بقى احسر عشان ردودك تبقى جماية انت كم محتاج يا بقى انت لنا ريح على جنب انت اخرك نصيبك برا بتعيط من الضهر انت جوه قديلك ساب في الحقيقة ولا تسوى بروك يلا كشكش هلا كرمش الاسد عمره مهبطب اسمه سمع جوه وبره ملاد مدي دول المضاره اللي هو ديجيها الحره الطريق الابيض اشباح هو اشرف عطف الدكتور هو عمار رأساته في قطر في القوانطن خرصك عارف على تنساه سوق عجلك ما تتنحش يوعى تكريف ما تشوحش يدك للأكل وللشور لو رفعتها ما ترجعش سوق عشان داخل تحسين مش هعد ولا زد يا جميل انت قال على قديل ايه روح معا وهدحك مبتكرتش بحد لقيت ميزت نفسي وسابق سن اهرج بلدك بيسمع عنك واللعبه حلوه عم يشوفك ده مش غرور ولا حتى كلام اخوك سايب بصمه لقدام خليك فايقلي ياض وعد بس اسمح عاملني ما كنت اعرفك افجك من اللي ساندلك خاص عشان لمحني سبك قمار ده مسارك الاعلى على البار ريح عشان الجو مريح كشف الطبيعه عملها معاك بلايك بتروح احنا عزوة البعض وسنة وانتو بس مجرد عادة احنا كل دراجل واحد باختصار احنا يا بالجلد اللي على كيفنا بنعملو والعواج سهلة بنعتلو جربوا التسلية على طرف الكشورة بس تسندلو لنا تمديت داولة دوب حاملة متصيب بالحوم قولنا ارض اللوحة تحمل الطريق لا بيض داستور عاطف جدك اسأل الدكتور سيطار لما يكبر يطلق يطلق كل وقت بيبقى عمار